يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كنا اخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوارد احسانا وبه ذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنوب والصاحب ذي وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مثلا فطرا هذه آيات الاخوه الكرام تسمى بالحقوق العشر الثامن والعشر، وعلى أقسام حق الحق حق الله سبحانه وتعالى حق الحق، ففي الحديث الصحيح الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لموعاد بن جبل رضي الله عنه يسأله أمازق ما حق الله على العباد وحق العباد على الله أراد أن يعلمه عن طريق السؤال ليشوخه وليجعله يتطلع إلى هذا المعنى الذي يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي يكون الشيخ معتمد إذا أراد أن يعطيه فائده يعطيه طريق السؤال. فقال له اما تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله فقال معاذ الله عنه الله ورسوله علم الله اعلم من ورسوله جاء علمه وسط سلاح الشباب الله ورسوله علم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما اما حق الله على العباد هو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في نص هذه الايه نسال الله ولا يشركوا به شيئا ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق لله في اعماقنا يجب أن نؤذيه قال له وأما حق العباد على الله الله لا يجب عليه فيه ولكنه سبحانه سبحانه رحمس منه وتفضل شاء أن يوجب على نفسه حقا للعباد عليه هو ما بقعد على الله لكن هو تفضل إذا نحن قمنا بحقيه هو سبحانه أوجب على نفسه حق على العبادة عليها ليه؟, ليه؟ قاموا بحق الله عليهم. قال أما يزدري؟ قال وأما حق العبادة على الله فهو إذا عبدوه أن ينخلهم الجنه إذا قاموا بالحق الذي عليهم اصبح الحق لله عز وجل ينخلهم خلاص ما فيه إكرام لهم من الله إلا أن بجواريه. يسكنهم بجواره، يسكنهم بجواره، ويرضى عنه ها، ويمسهم النظر إلى وجهه، ويعطيهم النعيم. سبحان. اذا إخواني العبادة ما معنى العبادة؟ نحن من الراس والكراس نقول معنى العبادة. العبادة هي الخضوع لله، والتذلل بحياتنا كلها. من صالح من كلنا. ونرمي بانفسنا في كلفنا، فهو الذي يتصرف في نفس شيء. كيف التصرف ولذلك يقول بعض المشايخ العباده هي قلت الجميع رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهر والباطن، ونجملها في مهير بحيث أنت تعبد الله بعينك، كيف تعبد الله بعينك؟ عينك تعبد، في أي وقت تكون عادلا لله حينما تنظر فيما أمر الله، وتغض لأن الله أمر الطاعة، وتغض عما حرم الله. ما أنت ترفيق في جل نو والدسكوز وكذا والمسلسلات والافلام ما شاء الله وكذا والمتابريجات وفي ها لا فكيف كف كيف هذا البشر حرم الله والعبادة لله ليه كيف ساء ما نظر صح مجرد النظر الأولى لك والثانية عليه بمجرد النظر وتشوف متابعريج ما شاء الله بスピード وكذا إلى آخره سجن ولا لو انها عرس كيف المحتلوه ان نعرس ماشي في شكل هذه الخدمه ما تعملش بيدو اش غير تاع العيال والله جلال منفذ من نظر غير والله ما شاء الله فكفوا البصر عما عم حرم الله ابتغاء رضا الله خوفا من عذابه هذا العيد تنظر فيه في المصحف تنظر فيه ملكوت في السماوات والارض والله الله أحبه. ها صندوق في الوالدين صندوق في زوجتهم لا صندر في عبادة كل هذه طاعة لله عبادة لله عين عابده أولن كذلك تصرفها عما حرم الله وتطلقها فيما أباح الله أحب وحجب الله تسمع آيات الله تسمع كتاب الله تسمع المواعد تسمع الخطر وتسمع المحاضرات وتسمع ايه الكلام المباح وتسمع ما تسمع ما حرر الله غيبة والنميمة لا الأغاني لا الموسيقى لا كل ما حرر الله خلاص هذه أذن عابدة لسان عابد ينطق فيما أوجب الله فيما أضاح الله فيما ندب الله في... ما حرر لا ما ينطق بغيبة نميمة سب لا عن كيف الله سبحان الله فتر فتر يا عبد الله يفكر فيه فيما اوجب الله فكر في ملكوت الله وفكر في ايه الله يفكر في احاديث رسول الله وفكر فيما خلق الله عباد، لا يفكر في في الله لا يفكر في الفلسفه الملحده لا ليش هذا فكر عابد لله والقدم يمشي فيما يمشي للمسجد، في يمشي لزياره الوالدين يمشي في الرحم يمشي لطلب العلم يمشي لا يمشي للقلايه ما يمشي, يمشي للسنين ما يمشي قدم يذكر الله قدم ايه يعبد الله فرج ما يقذف نطفه الا فيما احل الله فيما حرم لا هذا فرج عابد لله بطل ياكل ما احل الله محرم الله لا هذا بطل يعبد الله وهكذا وهكذا وهكذا كل الجوارح اذا صرفتها في طاعه الله تصبح في القمه في عباده في الله تصبح انزل من اهل لا اله الا الله من يراك يقول الله اكبر افضلكم من إذا رؤي ذكر الله من هو هذا بهندامه بنظره بلسانه ببدنه بيده كل شيء إيمان كل شيء صحيح كل شيء عباده الله حتى في الجريده يجي خرى يقرى الجريدة ملحده الجريده الارمنيه الجريده التي تدعو الى الى الدعاره وعن الخبر عن الخلاعه لا جي الإيمانية جريدة ايمانيه جريده النور دواء ما شاء الله جرائد كتاب الحادي كتاب علماني لا يستمع إلى شريط شريط الغنى لا شريط فيه يليل يا عيد لا شريط شريط إسلامي شريط إيماني بالسيارة السيارة إيمانية السيارة مؤمنة تدروم السيارة المؤمنة السيارة العابد من هي تركب المتبرجيات اشرك من النساء خديعاز لا اشرك المؤمن الصالحين المؤمنات هذا لنا البيت يعبد الله ما في تصاوير ما في تلفزيون ولا بوراز ولا لا هذا البيت يذكر الله بيجي يعبد الله وهكذا صار العبادة في الولد في البنس في زوجته في خدمه في وظيفته في كتابه في نظره في رساله في كل شيء نصف من المجموعة هالعبد الله يا ما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبده فهو منهم خلق منك إيش العبادة هو وحدك بصدقه توحده انت بعملك وحياتك تجاوز اعطك حق اعطي حق سبحان الله ولكن احنا لكن العلماء سبحان الله في العباده نصوا على بعض الاشياء قد يظنها بعض ال... بعض الكتب يظنها انها هي ال... الانواع التي تجتث تجمع فيها العباده وهي لا نص عليها لان الناس يشركون الله فيها ولذلك نصوا عليها والا حياة الإنسان ما قلنا كلها حب ما ما لا تجد الإنسان الانسان يحب ان الادين اعلى في القيمه في المحبه اشو هو اللي تقول هو الله ورسوله ثلاث من كنا فيه وجد وجدان ووجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب الي مما شيء الله هو إنسان فترة يحب ماله، يحب زوجته، يحب ولده، يحب شخصه، يحب مركزه دين فطره تحب الولدين فطره لكن في القمة أعلى المحبة لمن هي؟ لله بحيث جاء أمر الله أن تضحي لحياتك، أن تعطي مالك، أن تعطي ولدك، أن تضحي بكل شيء تقول لبيك اللهم ولبيك طب في الجهاز ما الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأوالهم ان لهم الجنه يوم تصبح مؤمن اصبح الزاجق ما بيعرف لا ما يدري يوم يقول لبيك الجد لو يحيى على الجد لبيك خلاص يقول ما لله لا خلاص للمجاهدين في سبيل الله سواء في دستان ولا في, في يعني في شيشان ولا في اي شيء في جهه في من جهات قال جد انفع خلاص للمشروعات مؤسسات خيريه لمدرسه اسلاميه لمؤسسات مشروعات الخير أدفع ليس يبتغل فرد ف... ف... الله عنده أعلى من المال أحبه وينجلس ينحب الناس ولكن عنده الله احد طلبه أعطاه تطلبنا سؤالة في لله اتفر هذا الوزد انقطع قطع قد أرمي به خلاص ليه ما يصبح ليه رد الله فقدم عليه أن يكون الله ورسوله أحب اليه من المسيوره ما فيه مال ولا ولد ولا ذات ولا وظيفة ولا والدين جاء عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما سمع رسول وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده والناس إجمعين يقول الله أنسى يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا نفسي ما, ما تقول لك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك أيضا يعني نفسك بحياة لو خير بين ذبح رسول الله وإبقاك أنسى لا تقول لا أنا أذبح ليبقى رسول الله قدم رسول الله على نفسك يكون رسول الله أعلى وأجل وأقدس من ذاتك وحياة ولذلك كان الصحاب يقول أبديك بابي وامي يا رسول الله أبديك بنفسي عاد فقط عمر صحبا اصحذر من حينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم حتى على قالوا يا رسول الله والله والله سبحان الله والله لأنت يا رسول أحب إليه بسنة قال له الآن يا الله الآن كابل إيمانك <تصفيق> إذن هكذا ومن نص الآية الله عز وجل يقول ها؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم, وإخوانكم وإزواجكم وعشيرتكم واموالكم صرفتموها وتجاره الفحشه التي فادها ومساكن ترضونها اذا كانت هذه اشياء احد اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انصبروا على الله فجدي وعيذ فتربصوا حتى يتقى الله إذن يا يشوان لا تجد قوم يؤمنون بالله الحق ويودون ان حد الله, الله رسوله ولو كانوا اذاهوا امن اها أولئك كتب في قلوب مرض كتب في قلوب المؤمن وكذا صبح سبحان هذا يوم صبحنا كتب في قلوب ايادهم بروح منه ويجلو الشنزه في السنه رضي الله اولئك الله خلاص صدمك باذن الله اخواني هذا هذا المعنى المعنى جميل العلماء يقولوا من انواع العباد المحبب ومن الناس من يتراخض من دون ومن الناس من من دون الله اندادا إيش يا رب يسجدون لهم كما يصلون لهم كما يصلون لله لا يحبونهم كحب الله عندما حبسو ما حبسو عندما قال الله قال فلان شيخ خب وربما قدم كل شيء ذي على قول الله برضه. هذا مشرك لنا والله مشرك بالله مش الفيز من أحبه بنص كتاب الله بنص كتاب الله ثم إذا يذكرنا أيضا الخوف ولكن خوف السر أما الخوف الطبيعي ها الخوف ينبغي كل من الله عز وجل لا من أحد سواء لكن خوف السر لإنسان الطبيعة يخاف من السبع ويخاف من الحيات ويخاف من المصوص. ها ويخاف ممن هو أبقص منه ويضربه من يخاف الشرطه الشرطة من خاف لكن هذا خوف طبيعي خوف لا خوف السر اشهر خوف السر هو انا عمسك يخاف خلف, خلف لاني في النساء عنده شي قدرة سرية وعنده ايش شي قوة قوه غير عادية بدون ان يصل اليك خلاص تخافني الممت من اشكل ايش طريق ايش ايش ايش الله واحدة عندك شبهش يقدر ان تنزلس في بيتك وهو بعيد عنك ويقدر يأثر فيه ويقالك يقدر عبدالله إلا الله يقدر يقالك في النص الصالة ما عندك في الأساس ما عندك في الكلب ها؟ يقدر يقالك واحد يعني يتعرض لك في اي مكانك كده, كده. حياتك عقارب السباع كذا هذه امور طبيعيه هذه امور طبيعيه لا خوف السر اذا من خاف من غير الله فقد اشرك بالله خوف خوف من الجن ها من الجن كان خاف يضربني الجن اش كيعمل له كيقدم وعده وعد وكيذبح له الملاح ذبح الملاح على الدار الجديده والملاح الطويره وكذا قال لي قال الجن يؤذيني ولا أولياءنا الصالحين دوناني أن أذهب عليهم أقف به وتم السحابير لأنه ربما في النزني يا سبحان الله لشله قدرة سرية حتى يستطيع أن يقول بها لش التي يريدها كوفيه يقول من هذا من هذا لله سبحانه وذالك قال الله وخافوني إن كنت ممدي إذا معناه المخاف إن لم تكسر الخوف على الله على سبيل المؤمنين كذلك ليذكروا بها لان الناس في هذا الشان في بالله الله من الله واحترموا يا الله واستروا الذنوب لا ترهبوا اسمه ربما ربنا يعاقبه ليش لان اذيت اذيت اولياءه من عاد من ولي فقد اذته المحاربه فقد اذته في الحرب بأن بان يحاكمه نعم الله لا مو من واحد الرجل صالح رجل فاضل وصلي رجل استق الله اذا غذيه ينتقم الله من لا انتقم الله ايوه ما بيش لان عبد لله يا اخوان ثالث ثالث أيضا تتوكل كم من واحد يتوكل على فلان أه من الناس اما ميت واما حي ويتوكل عليه ويقول ماذا من أن يعني أتصل بفلان وأأسلم أمره إلى فلان فهو يكفيني أو ماذا أسجل أسجل في طريق طريقة فلان وأنصدم إلى فلان خلاص يكفيني الرزق خلاص فلان يعطيني الرزق ويعطيني العافية وووويدر علي الخيرات والفرجات من كل الجهات هكذا أعوذ بالله على ما لا توكذ هذا الله وعلى الله لا على غيره وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمن خلاص اتوكل ايضا فيما لا يقدر عليه الا الله اما فيما يقدر عليه الناس طبعا انت وقع لي السياره صيره شيء السيارة السياره فانا يعني انسع بفلان من الناس يدفع يدفع ولا يقدمك البوتر ولا يساعدك في شيء فهذا التوكل طبيعي وكل العلماء التوكل فيما لا يقدر عليه الله وثم توكلت على غيره هذا شرك اكبر وأما شرك الاسباب حتى هو ايضا انا معتمد على فلان ليش انا خدم معاه وكاته الى خيرك يخلصني وكاته انا عليه وانا توكل عليه هكذا سوكلك على الأسباب، سوكلك على عملك، سوكلك على على حرفتك هذا من شرك يليس بالشرك الأخضر والله يقول ابن عباس رضي الله عنه من قال لو لا الكلب لدخل المس أنت أشرك بالله ابن عباس رضي الله لو لا، قل لو لا الله, الله يقول مثلا كنت تسجد الناس والله سفرت في طائرة الطائرة كنت ما شاء الله سأقيمة من صافر فيها بايقة أو مرسيليس اللي صار فيها ومهدتها خلاص مرسيليس خلاص ماذا بي في عن ناسي مرسيليس؟ مرسيليس هيش؟ الله يا اخي يا خرباء يا خرباء الديمة الله لون الله عز وجل ما تبين السبب؟ ما تعتمد على الواسطة؟ ما تعتمد على الاسباب سواجر على الله قل لك الحمد يا رب الذي حفظني صني هذه الاسباب لي حتى قضيت بها مآيب ما من سخرها؟ من اعطاها من خلقها انسى لا فلذلك انا على الاسباب من الشرك بالله تبارك نعم ووصلت لي ايضا من كل العلماء ايضا السجود السجود لمن هو لله والركوع لمن هو الانحياء لمن هو لله سبحانه وتعالى ما يثني بشر ما تنحل لي لا تنحل الا بالله أزوجت لأن هذه الحالة ربنا لا يرضى أن توجه إلى عبيد من حماد إلى كل كل كل ما سوى خلاص إلا لو حماد رجع يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا وشجوا واعبدوا لمن ارجعوا يا ربكم وشجوا يا ربكم وعبدوا ربكم لا نفجع ثم يذكروا أيضا ال ال ال الدعاء الدعاء والاستشفاع لا يكون إلا بالله جرت عادة الناس أنه ياتي إلى ضريح من الاضرحه سيد من السادات هذا السيد نعم رجل فاضل رجل ولي من اولياء الله بحيث لو بعثه الله من مرقبه لا حرمت أنزو. خصك الأولاد يتجي السيد هو كان عنده أولاد وماته وبالتالي ماته فيفقد الشيء لا يعطيه وهو كان مريضا فمات انت لما سفرد أوسخ رز أوسخ ولا أوسخ ما طهره تيجي تمشي إليه تيجي تمشي قالك أنا جنترو الله عز وجل مريض طلبت الله هذا الرجل هو حي ولميت ميت, ميت. وإلى مات ابن آدم قطع افضل أفضل عمل وأجل عمل هو الدعاء فإذا تلمسه يتنبحون عليهم ويطلبون بهم ويقومون بهم ويقولون هؤلاء شوف عاون عند الله يعني نحن نمشي إليهم ونتضرع إليهم لكي يدعو لنا ربنا سبحانه وسعال ليحقق لنا ما نطلق هاي يوميسي شيء شيرك بالله إنسان؟ نعم لله قل يا رب رزق لي يا رب رزق لي يا عافيني يا ربي... خلاص. وإذا مردسه فهو, فهو يشفيك والذي يميزني لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرأيكم أفرأيكم سعبدون أسوا أعباركم أخلمون فأنهم لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يفعبني ويصيني وإذا مردسه فهو يشفيني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأنزى فاسأل الله وإذا سأنزى فالشباعة لمن لله قل لله الشباعة لجميع من من الذي يشاء عنده إلا بإذنه قل يا ربي شفع فيها سيدنا رسول الله شفع فيها الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين والأولياء والصالحين نأتمها من الله والله يقول وكم من ملك في السماوات لا تبني شفاعتهم شيئا الا من باب ايادنا الله لمن يشاء ويرفع ويربى بان لا اله الا الله هذه انواع يا اخواني كذلك عيد الطواف نجد بعض الناس والله قال لبعض الاخوه ان بعض العلماء من السعوديه زاروا هم علماء وبعض علماء من هنا وتافضي يعني بالضريح الضريح سبعه اشواط والله كما يطف بالكعبه بالله الذي لا اله حكاها يعني شيخ دعيان وهل طف الذي طفع لليان الحصره والله يقول واللي يتطوفوا في الاسرحه بالبيت العصيص الطواف خاص بالبيت العصيص عزاء لله، فمن طاع بضريح غير ها؟ غير بذلها الحرام فهو مشرك بالله بإجماع العلماء، وقد ألف بعض بعضهم مناسك خاصة للحج إلى الاضرحه للحج إليها، ويسمونها حج. ويقولوا كنا صغار ويقولوا يعني سبعات يا عرفات قلوا يا عم المسكين حد المسكين ما عنك يعني مش يمشيه لما يسألها الحرام يعني ما شاء الله هذا يا هذا هذا ما شاء الله حمق وجنون إن لله ما إليه لذلك سبحان الله نصوا على هذه الأشياء لأن الناس لم لا يجلسوا فيها وإلا العبادة معنى واسع كذلك الذبح الناس يلبحون على المطرحة ويلبحون على الاشجار والأحجار وكل شيء مقصود رسول الله جاء واحد وسأل وقال يا رسول الله ان اذبح أن أذبح في بوانا بوانا وما كان يعني قال أفيها وفن؟ قال لا أفيها عيد من اعياد المشركين؟ قال لا يعني فيها شيء يقصد لغير الله؟ قال لا في شيء فيها؟ قد فيها الفقراء ورسات هناك عنده اقاريب وعنده عائله لازم يذبحوا هناك وانضر الذبح الفقراء اللي هناك خلوا عفي من الذري اذا مهما كان شيء يخصب لغير الله واذا كان يخصب الله لنا مسلم وذلبه يقول بسم الله ولكن ما دام المكان يخصب لغير الله اصبح الذبح فيه شرك بالله ولذلك سيدنا رسول الله يقول من كان من كان اذا لعن الله من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله في ويقول الله عز وجل فصل لربك وانحرف لغير ربك كما ان الصلاه خاصه بالله لله كذلك الذبح خاص لله لأن المشركين كانوا عندهم عبادة هذه تقربون بها إلى الاصنام وإلى والاولياء وإلى والملائكه فلما جاء الإسلام قال هذه العبادات تقدم إلا لله قل إن صلاصي ونسكي ونجميثك ومماثل لله رب العالمين لا شريك له من ذلك ومن ذبح لغير الله من ذبح لغير الله فقد أشرك من ذبح لغير الله فقد شغل كل إمام مالك مروع ما عن إمام مالك المدونة سوق الهدايا عبد مصر المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال هذا ماذا يجيب يقول وحد الهدايا بيت تتقلها من مكان إلى مكان ساطر بها من هنا إلى مكان آخر ليس؟ قال إذا كان لأمكنة غير بيت الله الحرام فهو ضلال أي اذن اشياء كثيرة ذكرها العلماء ليش لان الناس كانوا منغمسين فيها ويشركون فيها بالله عز وجل ولذلك بعد هذا مباشره قال الحب حفظ حاجه ساله الله ولا تشركوا به شيئا لا بد من الولاء لله اعطاء العباده لله والبراء غيره ولا تشركوا به شيئا والشرك كل علماء ينقسم الى ثلاثه اقسام شرك الربوبيه وشرك الاسماء والصفات وشرك العبوديه <تكلم> شرك العباده فالشرك الربوبيه هو ان تعتقد ان هناك من يتصرف مع الله وقد رايت انا بعيني كتابا آه؟ كتابا مؤلفا يبعث في السوق في ان الاولياء لهم قوه ولهم قدره ولهم سر يتصرفون فيه بتقول بالخلق والرزق والايجاد والافناء الله وشرك والصراع اعوذ بالله يقول اوليانهم قوه سرية يتصرفون مع الله في الكون ياتون بالارياح وياتون بالامطار وياتون بالليل والنهار وياتون بالحروب وياتون باشياء انتقاميه ولا اشياء تنفع الناس او تدرهم خلاص كتاب مؤلم هذا شرف ايش؟ شرف الرنوبية الرنوبية معناها أن الكون الذي يتصرف فيه الله الحمد لله الذي لم يتصخد ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك من الضر إلى النجرة العالم العلو بكل كريم والعالم السفلي بحذابه كل هذا ما فيه احد شريك مع الله كذلك سبحان الله هذا شر كذلك ايضا من الشرك في الربوبيه النوطيه الحاكميه لغير الله كما هي عاده العالم كله العالم كله يضع القوانين والتشريعات ويراها هي الصالحه لنفسه تحكم في الاقتصاد في السياسه في الاعلام في الحياه الاجتماعيه يضعون قوانين فهذا شرك بالله في ربوبيته الحاكميه لمن هي الا له الخلق والامر ان الحكم الا لله لا اله الا الله هذا من الشرك كما قلنا في الربوبيه فالدساتير الارضيه والقوانين القوانين الوضعيه كلها من الكفر الصريح بالله عز بالله سواء المواضع او الذي يتحاكم إليها الذي يحكم بها او يتحاكم اليها او واضعها كل هذا كفر بالله في الرموزيه وهناك شيء يعني هذه مختصره يعني وإلا التطويل عندها يعني الوقوف عندها سي ثم اما الشك في الصفات مثل ان تعتقد ان فلانا من الناس يعلم الغيب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 ولا رطب ولا يابس إلا في كتابك اذن علم الغيب لمن لا. لا حتى الله عز وجل يقول الملائكه مقربون والانبياء المرصدون بذات لا يعلمونه الغيب الله اكبر لا يعلمونه الغيب فالله يقول عن الملائكه عن الملائكه لما قال لهم ادم قال لادم ها هم يقولون قالوا سبحانك لا هذا قول الملائكه كلهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا هذا جبريل والهكايد والصرفين الملائكة انتبه أساطين الملائكة يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم كذلك لا ويقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة بل الله وما يشعرون مجرد شعور وما يشعرون أيانا يفعلون إذن علم الغيب لمن وإذا جاء شباه يقول إيش خالس لعب رحمة المجدو خالس لعب رحمة المجدو قال قرن الارباطاش في المسكينطان قال قرن إيش قرن, قرن العشري واجب لي وحيد واحد لله واحد رسالة يقول فيها يعني ايش واحد يقول عند انتهاء هائل ألفين ألفين ما يمشي شيء حوارك كذا يعلم شيء ما زي بالله هذا ضلال هذا كفر رئيب بالله كفر فيه؟ في أسماء الله وسباته صفات الله سبحانه وتعالى خاصة به من جملة ذي عن اللغة على كل حلام قيلوا بكم الشرك في, في, يعني في العبادة قد مثلنا بأنواع منه ننتقل بعد هذا هذا يقول عز وجل وعبد الله ولا تشركوا فيه شيئا وبالوالد ثم خير وقال الحق هذا الحق الاول واعبدوا الله الحق الاول الذي جاء به الاولون والاخرون وكل الرسل منذ نوح عليه الصلاه والسلام الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان كانت دعوتهم لهذا التوحيد وهو معنى لا اله الا الله اي لا يعبد بحق لا معبود بحق موجود الا الله ما في الهات ما في اله الا المعبود ما في احد يعبد بحق معبودات كثيره الناس يعبدون العالم كله عنده معبودات ولكن حق عبادته حق عبادة, عبادة باطله العباده الحقه لمن هي لله ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مرجو منذر والى عاد نصاهم هدى فقال يا قوم اعبدوا الله والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله الله اكبر كل الرسل كل الرسل وجاء في ان محمد صلى الله عليه وسلم يقول امرز ان اقابل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد الله سورة البقرة ونزل عليه يا ايها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قمت نعلكم سهول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من ثمرات رسخلة فلا تجعلوا لفعلها الذي والذين من يعبد إذا كان شباحك يتعرفه خلقكم وخلق الذين من قمتكم ورزقكم وجعل الأرض فراشا والسماء إذا كان شباحك أخرجه ماذا كنت يعمل هذا الله لأن هذه الاشياء ربوبية ستجل مظاهر ربوبية هي أدلة العلوهية أدلة عباده. المهم يا إخوان نمسك للحق الثاني هذا حق الله يا إخوان علينا جميعا علينا أن ننصاع بها أن... ووضع لنا كيف نعبدوه ووضع لنا من هذا. وضع لنا كتابا وأرسل لنا رسولا يمثل هذا الكتاب في حياه احتمال ما نستلم الرسول رسول الله كان نسخة قرآنية حياته كانت سيرته كانت هي الإسلام هي العبادة كان هناك القرآن كان مصحف يمشي همشي خبير كل ما أمر الله يطبط. كل ما نهى الله ينزج عنه كل ما أخبر الله صدقه تادوا القران كله جاب تسويح اما امر او نهي اخبار دائما قلبي او اخبر سبحانه اخبر كيف دمر الامم المكذبه ليش لانها ما عبدت الله لانها اشركت بالله سبحانه واخبر سبحانه كيف نصر امما نصرها على اعدائها ليش لأنها أعلى قرية التوحيد واخبر عن الجنة شو من يدخلها أهل لا إله الا الله أهل التوحيد أهل العبادة والنار من يدخلها من أنكبر أشرك بالله في العبادة فالقرآن شريعة كلها بكلكلها تمثل عبادة الله أعبد الله بكتاب الله وبسنة رسول الله <تصفيق> أول يقول صاحبه يقول إيه سيدة تقول أنا سيدة متزوجة ملتزمه باقتصاد والسنة ولكن زوجي يغرني بالتبرد أعوذي بالبنى هل الذي يغرر زوجته بالتبرد أو يقرها على التبرد أو يقر بنته على التبرد أو الزنا أو شيء من هذا على السيطره والصلاه والنجوم يقرها او يامرها اليه هذه سلسله الشرع الاسلامي يسمى زيوت القران النظام القران ويل هذه شهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قوال يقول سيدنا رسول الله صلى في الحديث الصحيح يقول ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ثلاثه من هو يا رسول الله؟ قال العاق الوالدين أنا مسخوط الوالدين يشيء تصرف معهم ما يكبرون لأمني ما يكبرون لأمني ويؤديهم ارد عليهم ويشيكهم وهو يفعلهم ما مالك في طاعة الله الكرام هذا مشكله هذا هذا الله عن والثاني المدمن خمر مدمن بحيث ما يستطيع في جدع الخمر لا من شرب الخمر ما يستطيع تخلص من الخمر المدمن يعني ما يشرب بقدر لا الخمر يزول أصبح عبد الخمرة ما يستطيع على الخمرة أبدا طبعا واحد يقول يعني أنا والحمد لله يعني وين أنا أشرب ولا يحتاج يصل للفرديين نصلي الفضر ونصلي العشاء او كاد ومتعشها واش ماكي او يجب او يساعد كاش <تصفيق> يو يفزغر. ويقول وما يستطني حيلة ليه والله وش مدمن وضع هذا لا يصلح يخلح هذا كلام وشي هذا يساعد ثم يقول والديوت هذا التالي والديوت القراني عدد والديوت يا رسول الله قال لن ينقروا الخوزة في ذهنه كي في جمله في اليوم مره فيتكلم مع فلان يفرع فلان ويرجع فلان يقبلها امامه ويقدمها يقول لها سيدتي سيدتي وما شاء الله ايوه هذه هو قبل الكسار هذا هذا هذا اللي صار من اليوم اللي كل وصدي كل الحاناديث فقدوا توهير لانه الخنزير ما يغر على اكليه كل كل الحيوانات تغر على اكليه كل جسم كل بني الى عقب اللي ان بقرة بقره اللي في جهه لا! ربما ينقص كل, كل ذكر يغار على الإنشاء إلا الخنزير مع الخنزيلة فليسوا الخنزير واليوم وقادل وبعدها يصبح خنزيلة يصبح يعني يقدم ذوي شون من يجيها ويقدلها ويقص معها ويبعدها بان يدري هاجه وقربها ولي أمره التقرر يعني يتعرق يعني يتبسيني اللي ما غايش اي هذا يعني يوكاين يتكرم يعني, يعني العربة يجعطيه للناس عوضوا لله إيه؟ تكررات <تصفيق> هذا يعني في جنس ولا في آلي هذا هو ثم السؤال آخر يقول المصلون يتأخرون الذين يتأخرون عن رفع رؤوسهم بعد رفع الإمام بالركوع والسجود تأخراً مثيره للانتباه الانتباه ألا يستوي هذا مع الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ ألا يترتب على هذا أو على هؤلاء السجود السجود الزيادة لعدم متابعة الإمامية؟ لا أريد التخوية لأن لأن الذي يسبق يسبق الإمام للحرار وهذا الضوء قتلت وصراته أما الذي يتأخر تأخراً فاحساً قد أكون فيها ولكن لا منضل لأنك تأخر مكروب ولكن تأخر حتى يكون جميل واحد يبقى على يعني الإمام رفع من السجود أو قام من الأرض قائما وهو ماذا القائد ليس يقل أفجاري ليس لي ليس لي يا بس طرح مخ جعل الإمام بهذا واحدة إنما جعل الإمام, الإمام بيرشق به فهو لم يقوله اذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فشلوا والفتى فات التعقيد عقبى نعم لا بد ان نتنبه ايضا كثير من الناس عندما يحفظ الامام للسجود لا معه لا يا عبي. يقول الصحابه كنا لا, لا, لا نشرح الهويه الى السجود حتى يدعى رسول الله صلى الله ولكن يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول لا ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث عن المساء يقول لك ان تتحدث والامام السجد سجد سجده اخرى ثانيه وهذا ما كبر فقط وعارفه وللفا عارف هذا الصبر خاصه ثم يقول ايضا يقول من الناس من يجلس على قدمين واقفتين واصابعهما على الارض جلوس اقعاء هذا يا أخي ما قلنا هذا سنة هذا ناخل كذير يحسن أن هذه مخالفة بل هي سنة لأن الإقعاء إقعاء آمي. واحد إقعاء إقعاء الكلب الذي اللتي... نهى عنه ورسول الله إصباده كيف إقعاء الكلب؟ هو يوقف الجلس هكذا هذا النقص ويجلس الجلس ايه الكلب؟ الكلب يوقف الجلس هكذا يعني نيجي على ركبتي تسويها هكذا رجلي يعني صاروا ركبتي شريطك كل شيء يعني بتوقف رجلك يعني تجلس على ركبتك على مقعدتك وتوقف رجلك هكذا بيمشي بتقرب ضهرك بتجلس لك ايش هذا تشد نفسك تقعد كده هذا اعوج من قام والاقع الثاني هو انك عندما ترفع من السجود توقف رجلك هكذا هكذا توقف في جنة هادلة وانت تجير سجد وهم هادلة اصابعهم الى الارض وانت توقفهم هادلة جزال هذه سنة وضع عن ابن عباس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني احيانا انتو بين السجدتين احيانا قرد ابن وتجد هذا هذا الحديث سجده في سفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبينك الفرق بين الاقعائي اقعاء مهنوه اقعاء الجن واقعاء مصروه وهو الذي كان يفعل رفضه هو هذا واحد هذا التنبيه لهذا الاخ الكريم هذا أحسن ان هذا رجل يدلنا هو وصل ثم يقول الاخ ومنهم من يضع رجلا على اخرى ويجلس فوقهما وهذا ليس مشوار يعني هو يضع رجل هم على الآخر ويجلس عليه هذا ما هو ومنهم من يفرشهما معا ويجلس على كيسهما يفرشهما هكذا ويجلس وسطهم لا هذا لا ليس مشوار وقتلت أن رسولة المكان يجلس في جميع الجلسات على رئيه اليسرى وينسي من يمنى أو في جميل الجلسات بل أحياناً كان يقع هو الخطأ للآخر الكريم أيضاً قال أما جلسة السلام وكان فكان يفضل بورقه الأيصر إلى الأرض ويخرج من النظار منتصف قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى المنصوبة لا يا آخر الكريم ما هي على إطلاقها هذه خاصة الرباعية والثلاثية إذا كنت بالمغرب. يعني كتجلس على المقعدة واليمنة تنصبها واليسرى صغير ليش أليها؟ هو أثبت لي كل الجلسه المخري لا هذه خاصة في الثلاثيه والرباعيه في العشاء والظهر والعصر اما في الصبح وفي النوافذ في لا بد من كتجلس على اليسرى وتنصب اليمين ما تجلس على مقاعدك هذا تبيه هذا العصر ثم سؤال يقول انا طالب جامعي تاثرت بافكار ومبادئ بعض الجماعات الاسلاميه النشطه داخل جامعتي ولكن حين درست امر الانضمام الى احداهما او احداها فوجدت بعض الشبهات التي تتهم بها من طرف اناس بالمستوى، فقررت ان استفسر في هذه المساله فما رايكم يا أخي الكريم دع الجماعات كلها إلا ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول عليه الصلاة والسلام آه وان من يعيش منكم فصير اختلاف كبير فعليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد عقد عليها التواجد واياكم عن فعليك يا بيها والسنة الله ليست خفية من بحث عنها وجدها من بحث عن هذه الصفار وجدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على البيضاء ليلها كنهارها لا يسير عنها إلا هدف فهي معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله البخاري الله عليه وسلم يعني بحث عن أهل السنة والجمعة أي. ثم الـ يقول الاخ ايضا هل يجوز في الصلاه عند التشهد ان نقول التحيه لله و سعود الى الذي جاء به محمد الحق وان الجنه حق وان النار حق وان الصراط حق وأن الميزان حق وأن الحظ حق وأن الساعة اتيه لا هذه كله ما في من سحية ابدا هذا ليس من سحية وانما بعض العلماء راوا كانوا يعني كالمغرب بربري وكانوا في الوثنيه من قبل كان الوثنية قبل ان يسير الاسلام ولما جاء الاسلام وكانت بعض القرى ما زال في فيها كان من بعض العلماء يعلمونها التوحيد وتقصد من المهد الى عمر لما دخل المغرب وهذا كان يعني هو رئيس يعني مؤسس مؤسس الدوله الموحديه وقلت لكم أيضا مرة قلت لكم انه اراد ان يعلمهم الفاتحه فتعذر عليه تعليم الفاتحه ابدا لانه نكته وابدا بده يجعله يسموهم بالاسماء ديال الفاتحه يقول هذا الحمد لله رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا مالك يوم الدين وهذا اهدنا الصراط المستقيم وكل بده يجي واحد هذا صدق قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله وذي عنده وهذا وذي يوقفه شل هذا قال الحمد لله وذي وهذا الرحمن الرحيم هتعلمون الفاتحة ماذا كذلك بعض العلماء يعني هل المسائل هي في العق في العقيدة أراد أن يعلم الناس ويعني يكره أن كتبه لون كي يقر يكرهها في الصلاة سنو الذي جاء به محمد حقه وان الجنة حق وان النار حق وان النيزان حق وان العوض حق وان الساعة ستأتي فيه تدارب فيها وأن الله يعطي من فضله حق يعلمه ذلك بس ذيك العقيدة ترسم ولا تمشي مسحية رسول أسمه عمر وملكه أبداً مسحية رسول الله المعروفه مسحية الله وصلواته وبركاته والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عبد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سنيك لا وسبحان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل صلاب راهني و الإبراهيمية اللهم اني يا عالم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه في والممات ومن شرف تسبي المسيح الدجال ثم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا فرد ولا مسطر في الخمسين في البخاري في مسلم في أبي داود في ما بيحق الحق الحق ولكن نسألك ثم السؤال الأخير إن شاء الله يقول السلام عليكم ورحمه الله يقول سؤال عندي إخوتي البنات منهن متزوجات ومنهن ومنهن لا فيجلسنا مختلطات مع رجال إخوتي الاخريات فنصحتهن مرات ولكن بدون جدوى فبالنسبة لي انا هل يحرم علي الجلوس معهن وهن مختلطات لا يا أخي الكبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء الرجل اياك ثم اياك ان تدخل على, ال... على النساء حرام عليك ما تدخلش على النساء قال أستد الزوجة ليه لي ولو ما تدخل ليه قال و... الحمو يا رسول الله شو الحمد؟ يعني خهر الرجل قال الحمو الموت كيف الموت؟ هذه هي الموت؟ هذه هذا يعني ندخل اليوم وغده غل يعمل موصيبة قمت انت يعني احتماله للوز غل يجلب الموز قرب الله انت في يوم الناس تخل في موصيبة تقتل تقتل تقتل تقتل تقتل تقتل تقتل هذا في الموز غل تفرضك في الموز حيني هديك الموز بل رب العزة جيقوا كل المؤمنين يغضوا غضوا من قصة إلا من زوجتك وملكتين وكل المؤمنات يغضون لله لا يتقلش ولنا هنا ولنا هنا ولنا هنا طيف واحد ينجين ونب الله جميعا لما يحبه سبحانه اللهم يشدك وشبه الله إلى هنا الله سبحانه ربكتان بإسامه ومع شلالنا المبهلين وحبه الله الله